قد تقر أمراً بمعروف أرساداً إلى خير ومع ذلك نحيى عنها وحينئذ شيء تفعل إذا رأيت من يخوضون أو يتكلمون والإمام يخطب الجواب تشير إليهم تشير إليهم بأن يكفوا عن ذلك اللغو وتأمرهم أمرا بالإشارة أن ينصتوا ويجتمعوا ولا تتكلم يعني لا تتنفذ بلسان كولو بكلمة أنصت أو أنصت مع أنها لفظة واحدة وكل ذلك محافظة على التأذب حالة الإلقاء إلقاء الخطبة كان هذا الحالم المستمع إنهم مأمورون بأن ينصتوا للخطبة كلها بأن يستمعونها وينصتوا فإن من وراء ذلك أمرهم بالامتثال بأن يمتثلوا يتأثروا مما يسمعون ويمتزلون للارشادات والتعليمات التي في هذه الخطبة. إذا كان أنه يحرم عليهم أن يتعاطى اقل عمل أو قولا يشوش عليهم ويشتت الذهن فإننا نأمرون بأن نتقبل تلك المواعظ ونتأثر بها أما الأقوال فقد سمعنا هذا الحديث إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت أما الأفعال فمثل الحديث من نسى الحصى فقد لها هذا أيضا فعل والحصى المراد إذا كان يصلي على امر فيها حجامة فلا يسوي الحصى بيده ولا برجله بل يتركه على ما هو عليه لأنه بمد يده أو رجله للتسوية يشاغل قلبه عن الاستماع والاستفادة يفوت عليه جزء قد لا يعقله وإذ عقله فقد يتشوش بعمله الحاصل أن المستمع مأمورا بأن يرصد لقوله تعالى يسعى إلى ذكر الله يعني الذي تضمنته تلك الصمت والصلاة والقراءه وما قبلها وما بعدها يسعى إلى ذكر الله فإذا أرهنا أن المستمع مأمور بذلك فلا يجوز له أن يتكلم على الفضل، ويباحو الأخ. فمن قال إشارة قد تكون لطرف وقد تكون إصبع، فتكون آخر في الأسفل حصل. يعني مس الحصى يستدعي مد اليد ويلصاقها بالتراب والاعتماد بها عليه وذلك يستدعي جهدا وحركه لخلاهما اذا اشار بإصبعه الى قوم مثلا اضحوا ذلك قد سئل بعض مشايخنا عن العادة في هذه البلاد وفي غيرها الداخل إذا دخل وصلى صلى ركعتين صافحا عن يمينه وعن يساره فاذا كان هذا في وقت يقول من بعض المشاعر انه يجوز من غير كلام يجوز ان يمد يده للمصافحه ولكن لا يتكلم لا يقول عليكم السلام لا انها تحية او كيف انت او ما اشبه بل يقتصر على المصافحة حتى لا يرد اخاه الذي سلم عليه ولو بالمشارة فهذه المصافحة جيدة الحركة ولكنها اخف من حركة ما سلحصا للتسوية ونحوها والعلى المراد مطلعين من مسح حصى يعني من قصد تسويته لأن المرتاع ليس المراد مجبأ باللمس إنهم يسجدون على حصى بأيديهم بأرجلهم يجلسون على حصى بأقدامهم هذا ليس ليس هذا هو المراد مجبأ باللمس لكل حال المصلِي عندنا يحتم أو يبدأ فطيمه هي الخطبه عليه أن ينصت إذا كان يمكنه ان يسمع او يسمع من حوله أما لو كان بعيدا لا يسمع ولم يكن هناك مكبر فانه يجوز وكان كان مثلا بينه وبين الامام مسافه طويله ولو أنه يرى مقابل له ينقطع صوت الإمام دون أن يصل إليه لا يحب ولا يسمع شيئا مما يقوله الخطيب لا هو ولا من حوله وليس هذا السماع لي أهل التألي مرض به كصلم من البعد في هذا السال يجوز. وذلك لان النهي انما هو الذي ادنى لا تفوت فان التي تحصل بالاستماع لغير لم يكن هناك سماع اصلا ولم يدري ما يقول فلن ننعن من الاول لا من التكلم على فطله ما ان تعول ترك الحركه والتأدد ما دام ينتظر الصلاة أو ما دام أنه في داخل المسجد شرح يعدها أبداً لا ما يعد يعني كثير هي الأزمنة السابقة قبل وجود المكدرات يصلون مثلاً أربعين أو ستين صفاً ولا يسمعوا الفطبة إلا عشرون أولحوهم أو سلاثون إذباقون يصلون جمعة لا يسمعوا كراعة المأمور والإمام إنما يسمعون التنبيه المبلغ تبليغ المبلغ ولا يعيدوا الشيخ حسنا الله إلى النسبة للمس ما لا يبين وحدثنا صلى الله عليه وسلم تدرون من حمار يحمل أسفاره قالوا لا يا بصلاة قال الذي يلعب بالحصر والإمام ويخطئ اللعب عليه هو المس يبينها صحيح الشيخ متكلم أقسمه متكلم على أيدي أخي المتكلم نتكلم <تكلم> <تكلم> والإمام يخطر فقد ورد مطلع صلاته لنهل من, من السلحصة فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له وفي بعض اللوايات إذا قلت لصاحبك أنصد فقد لغوت زاد حي من نغى فلا جمعة له يسأل بعض الإخوار الحاضرين هل يعيد هذه الصلاة يجعلها ظهرا نقول لا يعيد بل يتمها جمعة وقوله لا جمعة له على وجه التهديد والوعيد ليس هو أقل من الذي فاتته الخطبتان تصحرها الجمعة عن نوع كما سيأتي أن من هاتته الخطمتان وأدرك الصلاة انعقدت جمعته لأنه لا صلى إلى ركعته كذلك من أدرك ركعة هاتته خطمتان وهاتته ركعة تنعقد جمعته إذا أدرك ركعة كاملة فإذا الذي لغى وان توعد بانه لا جمعه له اهلا ما يجعلها ظهرا بل يتمها جمعه ولكن فاته خير كثير وحصل على اثم بتكلمه روى انه يحمل بقلبه واذا حمدا بكلام فاجاز ذلك كثيرا من العلماء وحينئذ ترد عليه بالإشارة تشمته بالإشارة كأنك تشير اليه إليه لتزرره يباح لأن حركته قليلة ولا تشغل غالبا يأتينا أنه يباح كثير من الأشياء مثل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره أو عند الأمر بالصلاة عليه وهكذا ذكر الله عندما يمر ذكر الله تعالى في عدن خطبه فانتقول سبحانه أو عز وجل أو تعالى أو تقدس اسمه أو ما اشبه ذلك لأن هذا من جملة الذكر الذي أنت جئت له ولا يشغل أصلا ما يشغل الغالب وهكذا التأمين عند الدعوات. الخطيب أن تقول آمين أو ما أشبهه كل ذلك جائز وهكذا ايضا يجوز الاشياء لكنها نادرة فإنذار مثلاً أعمى لا يسقط في حذرة مثلا أو خطر أو إذار غافل عن حريق أو بئر أو نحو ذلك يجوز لان لهذا إنقاذ مسلم من ضرر محقق وهكذا يجوز الهرب ومغادرة الموضع الذي انت فيه لضرر كسبع مثلا أو حية تهرب منها كما يجوز العمل الذي لا بد منه فقط لحيه او عقرب ولو كان فيه حركه او دفع عن نفس لعدو أو ما أشبه ذلك الاشياء الضروريه هذه تستهلك وذلك لعلوم هذه التي فيها الامر بالنجاء وجاء النفس وعدم التعرض للضرر فقوله ولا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وما اشبه ويباح إذا سكت بينهما لأنه لا خطبة إذا ينصت لها أو شرع في دعاء لأنه غير واجب فلا يجب الإنصات له هذا ليوضعاني الجزء السلام فيهما يكون مباحا فالنوضع الأول بين خطبتين إذا جلس الخطيب بعد خطبة الأولى وقبل الثانية فإن هذا ليس فيه خطبة فالذي يتكلم ما يقال إنه تكلم والإمام يخطو منذ كل هذا هو مأمور بخشوع مأمور من مصلي في المسجد أن يكون خاشعاً متواضعاً ولكن لو تلفظ بكلمة أو أشار بإشارة أو تحرك بحركة أو بجملة هو محتاج إليها ولو مثلاً نصيحة او موعظة لأحد او ارشادا لم يكن بذلك بأس واما الكلام الباطل فهو ممنوع مطلقا وكذلك الكلام اللهوي كلام اللهوي ممنوع منه في المسجد احتوالا لم يكنوا ابتصالات فهذا موضوع الوضع الثاني فهو ما إذا إذا كان في حالة الدعاء مشروع هذا خطيب أن يأتي بدعوات للمسلمين وكما تقدم أن يدعو للمسلمين ويقولون إن تلك الدعية ليست من ليست من أركان الخطبه ولا من واجباتها. فإننا هي الوصول لها ومكملاتها فإذا كان في خالة الدعاء كان في شيء من المكملات لا من الواجبات فهذا هو أن يتكلم ولكن علوم الأدلة يدل على المل وذلك لأنه يطلق عليه أنه نحطق سواء يدعو أو يصلي على النبي أو يرشد أو يذكر أو يقرأ آية يطلق عليه خاطئ يطلق عليه يحطر لتلك الحال الراجح إن شاء الله أنه لا, لا يتكلم بكلام لا ورورة له حتى ولو في حالة الدعاء الدعاء الخطيف لأنه من جملة ما شدعه خطبة ما واجب عليكم الدعاء مخصوص في جثه اليهود نعم لما قال لما كنت استغفر لانه الغفور الرحيم الا يستغفر المؤمنين او ما واجب عليكم الدعاء لا اذكر دليلا واضحا ولكني اسمع بعض المشايخ يذكرون انه يدعو يستغفر وان افضل ما ياتي به سيد الاستغفار اللهم أنت ربي إلى أنت أنت ربي وأنا عبدك إلى إنه يأتي بهذا وذلك أنه بعد الخطبة نصيب كأنه يخشى أنه يقول ما لا يفعل لأنه يرشد إرشادات كثيرة قبل أن يكون مطبقا لها. يستغفر وهكذا المستمعون أيضا. يستغفرون إذا قلت له الله لي ولكم وإذا قلت له إذا استغفروه فإنهم يأتون بالاستغفار ولما كانت قوله اللهم أن تربي الله لها سيد الاستغفار لا أسبأ أن يأتي بها وإن تاج عيدها فنفس هذه الحديث الشداد قوله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار ان يقول اللهم أنت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبد وانا على عهدك وعهدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر ذنوبي الا انت يذكر الآخر أنه رؤية أحد من الصحابة في خطبهم أنهم يخطبون في الخطبة الأولى ويحتمونها بقولهم. وأستغفر الله لملكم هذا دليل على أنه مشروع أن يستغفر الخطيب لهم ولمستنعين ومشروعا أيضا أن يستغفرهم لأنفسهم وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير فصار إجماعا فصار إجماعا قاله في الكافي والمغني وقيل لعطاء إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه هذا الأصل غدا متعدد الجمعة لماذا أحذى من تسميتها سميت جمعة لاجتماع أهل البلد ولما كانوا يجتمعون يجتمع أهل البلد كلهم لأداء هذه الصلاة سميت بهذا الاسم وقد ذكروا أسبابا في شرعية الاجتماع قالوا لأن البلد قد تكون متنائيه واهلها متفرقون وكل منهم يعرف الاخر ويحبه ولا يراه ولا يلتقي به ولما كانت الصلوات الخمس لا تجمع بينهم بل غالبا فأن صلوات الجماعة لكل أهل جهة مستدهم وشرع لهم الاجتماع الخاص بيوم الجمعة فأهل البلد المتقاربة في الجيران يجتمعون في كل يوم مرارا لأداء الصلوات خلص أهل البلد كلهم يجتمعون في كل أسبوع من الرحل. لاداء هذه الصلاه التي هي صلاه الجمعه يحصل من اجتماعهم هوائد قد مر بنا بعضها في اول صلاه الجماعه لو لم يكن اله الا تفقد بعضهم احوال بعض اذا فقدوا انسانا قالوا ما الذي حدث ما الذي اخر فلما فلنذهب اليه ربما يكون مريضا ربما يكون م... نحرص على ازاله ضرره نعوده وهكذا أيضاً اذا تلاقوا تبادلوا التحيه وحصل منها خير واجر اذا تلاقوا سال بعضهم عن بعض وتبادلوا النصيحه والارشادات ونحوها وتعارف بعضهم بعضا باجتماعهم وتلاقيهم كل أسبوع مرة ولم يخفى أحد منهم على الآخر وحصل من هذا التآنف والتعاهل على الخير وعلى إنفاذ حدود الله ونحوها وكل هذا شرعت لأجله هذه الاجتماعات السنوية والأسبوعية واليومية لما كان كذلك لم يقام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمعة أخرى بل الجمعة واحدة في مسجده صلى الله عليه وسلم يأتون إليها من أماكن بعيدة من قبى كما أنه الآن يقام فيه جمعة في العهد النبوي كان أهله يأتون أهل العوالي وراء قبى ايضا وسائر اطلاح المدينه كلهم يجتمعون ويصلون في المسجد ارنبوا من جمعه واحده وهكذا في عهد الخلفاء الراشدين في عهد عمر كانهم صار يضيق بهم فوسع في المسجد لا وسعه وهو الذي قال إذا لم يجد أحدكم مكاناً فليسجد ولو على ظهر أخيه لما رأهم يتضايقون وتتقارب الصفوف احيانا لما كان في عهد رثمان زاد في المسجد زيادة كبيرة لما أنهم توسعوا ولم يخطر ببال أحدهم أن يكرر الجمعة ان يصلي اهل مكاناً جمعةً بل يقتصرون على جمعه واحده في المدينه في كلها رغم تباعدها ياتون مبكرين اهلهم في الفيجهات قد يذهبون من اهليهم صباحا ولا يرجعون الا قرب الليل ذهابا وايابا واداء للصلاه فقط وكل ذلك دليل على انها لا تشرع إلا في موضع واحد هذا هو الأصل في مشروعيته ثم أباح التعدد أباحه في الضعب الخلاس منها التباعد الكثير وذلك بعد أن مستغة الأمصار وكثر السكان وتناء الناس وقارد بعضهم عن بعض وصار من المشقة من أن يأتي لأحدهم من نصفهم فجاز أن تقاموا هناك جمعة وهناك جمعة للبعد هذا عذر لكن قد ذكرنا أن ابن عباس أو ابن عمر قال الجمعة على من أعواه الليل يعني تجد على إنسان إذا صرف بعد الجمعة وصل أهله قبل الليل قبل الغروب يعني أولا ساعة أربع ساعات وقد هدى أنه إذا كان بينه وبين المسجد أربع ساعات أو خمسة أحيانا إذا طال النهر لأنها لا تسقط عنه الله يعلم أنه ينذر أن تكون مدينة لا يقطعها الإنسان في أربع ساعات على قدميه أو لا يقع نصفها لكن ليس بمعدود بل يوجد بعض المدن التي امتدت انتدادا كثيرا بحيث يكون مسي... مسافتها يوم وبين طرفيها يومين ورغم اياما كما يوجد في بعض المدن الأخرى فهذه الحاجة فباحة التعدد والحاجة الثانية هو المظلم الثاني الضيق الضيق والمجلة المسجد إذا كان المسجد لا يتسع للمصلين إجازة ان يصلوا في مسجد آخر لكن عليهم قبل التأسيس ان يوسع المسجد الجامع المسجد الذي يريدون تأسيسه الجمعه أن يزيدوا في ساعته ويعدوا الرده قبل ان يتأسفوا عندما يضيفوا لعرفوا ان البلد واسعه فبناءهم لهذا المسجد او تجديدهم له يستدعي تكبيره وتوسعته ولكن مع التوسعه قد يضيق فمثلا اهل الرياض مع ساكها لا يتسع لهم مسجدا واحدا ولو انه كيلو او اكثر فيستدعي انهم يضعون مساجد ثم الجمعه في ذلك الثمان قبل وجود المكبرات يحضرون وأكثرهم مساعة المسجد لا يستمعون ولا يستفيدون من الخطمة لبعد الخطيب عنهم ومع ذلك يحضرون لاجل الحصول الهضر كان هذا النظير والثنائي مبرغاً هذا لهم أن يصلوا في فهي أماكن متعددة وهذا ما ذكره فرقاءنا وغيره وذلك مثل البلاد التي مصرت شاهد الخلفاء كالبصرة والكوفة فإنها اتسعت اتساعا كبيرا فرخص لهم يعني صنعوا في عدد من المسال ومهلها أيضا مصر ودمشق وغيرها في عهد الصحابة تعددت المساجد فيها لأجل ساعة البلد وكهرتها وما تعددت المدينة إلا في وقت يمكن في اخر عهد الصحابة تعددت وهكذا هي سائر المدن أما الآن فمع الأسف أنهم يعددون الجمعة في قرى لعرف قرى لا تزيد ساعة البلد عن كيلو أو قال الاقل كيلوين وفيها مسجدان جامعان او ثلاثه قد يعتذرون بضيق المسجد و ولكن يقولوا في الإمكان توسعته مع انها لا تنتهي الغالب انها ما تنتهي وانهم لو جمعوا اجتمعوا في مسجد لو سعه. ومع ذلك يكررونها الغالب ان في هذه الازمنه مقاصبهم دنيوية إما زيادة مغتب أو زيادة غفبة أو منصب أو نحو ذلك يظهر ذلك أمراه البلاد حتى يكون أحدهم الذي عنده هذا المسجد الجامع أنه مستقل من وامير وأمير بلة حتى يرتجع منزلته نحو ذلك وقد يفعلون ذلك للمناحسة أنه حصل على ما لا يحصل عليه غيره فجمع عنده ونجمع عنده من هو مخلوع من هو فوقه أو ما أشبه ذلك فكل هذه غير مسوقعة للتعدد يقولوا إنه لا يجوز التعدد لما سمعنا وأنه إمكانهم أن يصلوا في مسجد واحد ولا مشقة عليهم سيما في هذه الازمنه التي تيسرت المواصلات يوجد السيارات بحيث لا يكون بين المسجدين إلا ربع ساعة على السيارة أو أقل ومع ذلك يقيمون جمعتين إذا كان الأولون الذين ما عندهم تكرر يأتون الجمعة من مسيرة ساعتين أو ثلاث وربما نصف يوم فكيف هؤلاء لا يصبرون على نصف ساعة في السيارة أو ربع ساعة ويعتلون بأنهم فيهم مسنون فيهم ركاب الأسنان وفيهم وفيهم وكلها ليست أعدارا لكن شيخي في الوقت هذا فيها حاجة للتعديل لأن سيارات تحتاج لها أيضا إلى مواقف سيارات الآن لو جاء الجامعه هناك حركة كبيره يحتاج تحتاج السيارات الى مواقف و... يا... يا مش... أسير... أسير يعني يا بعض الناس السيارات مثلا هذا للسياح لك ايش يقصد لك يعني احنا الحي تجدني يعني بعد الجمعة هذا الساعي الساعي. أنت كاسلون تجدين ما من سوء سد هذا الجريئة يعني. لا لا يسأل. ليشوا عرضهم أم قلة إيمانهم كونهم عن نصف ساعة يطلبونها في هذه الصلاة صلوا الظهر أو صلوا في أبو ياسين. وهو يقول على عفوس يعني يقول من مسج الدعيب أربع ساعة نصف ساعة لا. لكن هنعتبر هذا متوهشة يعني وجود بعض التسال. وليس بمسوق بي وجوده عن كل سنة وليس بمسوق إذا كان هناك مرض المريض ليس عليه حرق إذا على الأعمى حرج على الأعمى حرج ولا, العرب حرج ولا على الذي حرج أي كانت الآية هذا أظهر من الجهاد لكن الآية الأخرى يمكن أنها عامة في كل شيء فيه مشقة وإذا كان وإذا لم يكن إذا كان المسوق مثلا هو البعد فليس هولاك مشقة في ربع ساعة، حوص ساعة أو ساعة فإن شعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة؟ أبو عرفنا على السلام يعني أنه لا يجيوز من دون عرضاً إلا لضرورة كما نعرف أنا أظن يعني أنه جبدنا هم تقريباً بذلك هذا جزاك هذا جزاك الوخير، إنه يهم الأمر هم يعرفون لكن المشكله أهل المساجد أهل المسجد هم الذين يلحون في حتى يحصلوا على الإذن لهم بالصلاة في اهل أهل الفارات هم الذين يكذبون في الطلب ويتعللون أن عندنا حرق كثير لا يصلون ان المسجد الذي قرضنا بعيد أن المسجد الذي قرضنا يمتلي ويضيق ويصلنا في الشمس ويصلنا في الحرب وما أشبه ذلك ويأتون بتعللات ثم اللجنة تبعث من ينظر تبعث من ينظر من هيئة أو نههم أولئك الذين يبعثون يتساهلون تساهلا زائدا ويقصون لهم على غيره ويقولون انتم حقوا من المسجد الفلاني وانتم حقوا من المسجد الهلاني. ويقولون وجدناهم مستحقين والمشايخ الذين يفتون ليسوا يباشرون الصلاة في المسجد من كانوا مثلا انهم يمشون باقدامهم ويباشرون الصلاة في كل مسجد يطلب منهم فيه جمعة لبقوا فرقا كبيرا لكن احتمالك نجمل لم يؤدوا التصديق ما يقرن على علم اللجنة، أن لأن جميع الناس إلى هذه إلى علماء النصل على أخذ مشارعي ذلك، لأن هذا يرجع إلى العلم والدولة أمره إلى عامة الناس. صحيح، لكن المشكلة الآن هي أن يظهر يظهر أنها حقيقية، كسر أو سلع أو قرية عبر الآن الناس يشهدون صلاة في, في المسجد مع أن كل الحي ما بين المسجد ومسجد الزامن ومع ذلك تجد لأنه كما يظهر في رمضان يعني معظم الجماعة تجد ثلاثة أربعة أو ثلاثة أربعة جماعة ما يشهر في رمضان رحيم الله رحيم الله الأجاب الخسالة ليس مبرغا للتعدد الاصل أن الصلاة واجبة يعني جمعة واجبة على من سمع النداء أو من أمكنها يتعندها ومن بينه وبين المسجد فرسخ كما تقدم و وإذا كان بهذه المسافة أصبحت لازمة له لذا لم يكن هناك ماله يعني أن تُسَيِّك في أرياف المسجد مساجد واسعة كبيرة. ما الشيء في ما حكم التعدد بدون بدون عذر؟ الحكم أقامه يأتي يأتي لا. فإن تعددت لغير ذلك في السابقات بالإحرام هي الصحيحة لفصل الاستغناء بها فأؤنيط الحكم بها. وهذا فيما إذا تعددت لا قام هؤلاء جمعها هؤلاء جماعة أيهما الصحيحة وأيهما الباطلة. يقولون التي يقيمها أهلها اولا يعني يحرمون بها قبل الثانيه هي الصحيحه والاخرى تعتبر باطلها اللاقيه هذا اذا تعددتا باتفاق والصدفه وبذلت ان اهل البلد اجتمعوا يعني اسسوا البلد هم قال هؤلاء عندنا جمعه قال هؤلاء عندنا جمعه وبعضهم لم يشعر بالاخر قاموا الصلاه فأن الجمعة التي أحضر أهلها بالتكبير قبل الثانية تعتبر الصخيرة والأخرى داخلة لكن المشكلة أنه في هذه الازمنه او في هذه البلاد كل منهما ما تقام إلا بعد الإذن لهم والتصريح بالإقامة بإقامة أو جمعه جمعة وحينئذ كل منهما قد يقول أنا الذي أذن لي سابقا أو أنا الذي أنا الذي أستحق وغيري دوني في الأحقية فنقولوا الحكم منوط لمن أذن له عليه أن لا يأذن للثانين إلا بعد التحقق من الأحقية ومن أفرم نعم ايه صحيح ان من المغريات ايخو فتله من المبرغات اللي تعدد اخاوفه وهذا هو ايضا كثيرا ما يتذرع به وذهب يتذبرون به للتعدد قال التعدد أو اقامتي اكثر من جمعتين وهو المنافسه أو البغضه أو الشحنه يقولون ما صلي مع الفلان بيننا وبينهم عداوة اذا راونا اتيناهم نفسوا علينا ربما اضربوا بنا ربما ربنا وهذا ليس بصحيح لأنهم من المشاهد انهم يتلاقون في الاسواق فإجمعهم الأسواق ولا يقولون أنهم يحصل منهم إذا لا كذا وكذا الأسواق التي يجربون فيها ويشترون منها يرتبعون فيها اجتمع عند شيخ هذه البلدة عند أميرها فاجتمع هؤلاء وهؤلاء ولم يخافوا وقوع فتنة لكن اذا تحققنا وجود فتنه تحدث او كونها فتنه تحدث كان ذلك مبرر يعني المبرر الفتنه المحققه وهي وجود شارات بين بعض القبائل وبين بعض الآخر يكون بينهم شارات وبينهم مطالب كل منهم يطلب الآخر من ليقتله او يقاتله في هذه الحال يخشى أنهم إن اجتمعوا أن بعضهم يشتقوا بالآخر ويقتل بعضهم بعضا فيحصلوا الهتمة وقتال هي أداء هذه العبادة الشريفة صلاة الجبعة جاهز لهم أن يستقلوا هؤلاء يستقلون هذه القبيلة وهذه القبيلة وحتى لا تخصر كان ذلك كان ذلك يفعله قديم ولكن نحمد الله زال ذلك التعصر وأدركت في المسجد الحرام أربعة محاري في المسجد الحرام محيطة بالكعبة المحرام الشمالي هذا الحنفية في جهة الشمال وراء الحجر يسمى المقام الحنفي والشرقي خلنا نقام إبراهيم للحنابلة والجنوبي بين الركنين للشافعية والغربي للمالكية إذا هتمن بنائها رأيت هذي سنة تسعة وستين يعني كان كان لبر أو المغلا يسموه خمرة يقولون أنه لا رأيته لكن يقولون قبل أن, أن تدخل من مكة في ولايه الملك عبد العزيز أنه يقام فيه أربع جماعات ماذا يعد عن الجمعات وسمعت بعض التواريخ أنه يقام في المسجد النبوي في دمشق أربع جمعات ولكن ما تأكدت ذلك لكن أربع جماعات أكيد أن المساجد أن المساجد الأولى في دمشق، الجنة الأولى في دمشق، أن القاموس هي عبد المجاهد أنا كلها الجمعة ما تتكرر، ولا يجوز أنها تتكرر من أجل المذاهب، ولكن يجوز أن ال... يدعوا إدعوا الإمام. ولا بينهم فإن فان كان الاغلبيه لهؤلاء فسل على مذهبهم او ترك شيئا من مذهبه حتى يجمع بينه وبين الاخرين حتى تختلف الفئات ويصنعوا جماعه ولا يجب ان يكون هذا وحده كافيا للتعجب شديد جبل يعني ما يعرف يعني ما وش المشر القديم الذي فيه أصل الجمعة واني صنف من القديم الجاهل؟ الجاهل يعني قد يكون تعدد فيه بدون أعذر فالجمعة يعني تتعدد وقد يكون الصحيح منها هو الذي أذن في تجميع فيه قديما وقد يكون الصحيح هو الذي أقيمت الصلاة فيه قبل الآخر فمثلا اذا كان عندنا مسجدان أحدهما يجمع فيه منذ خمس سنين والاخر ما جمع فيه الا من سنتين فالصحيح الاول هو الاقدم ورأيت بعض مشايخنا ان الذين يتمسكون بالمذهب يصلون ياتون من مكان بعيد يصلون في مسجد الجامع الكبير ويتجاوزون عشرة مساجد لواء وأكثر لأنه أقدمها لانه اقدمها اقدم مسجدا جمع فيه في الرياض المسجد الجامع الكبير وان كان مسجد مسجد دخله ايضا قديما لكن ذاك أقدم منه لما كان هذا اقدم فصلاة كان اولى هذا إذا كان أحدهما قبل الآخر فهي إقامة الجبرة أما إذا كان سواء كلاهما أنشئ سواء فالصحيح منهما هو الذي تقام الصلاة به قبل إقامة في المسجد الثاني هذا من اسمه للجماعة إذا كان يعني مساجد جماعة الأفضل أنه يصلي المسجد الذي يليه إذا كان أنه قد كملت فيه الأهلية أن يصلي فيه وإما قول لا يتتنبع المساجد فبعنه أنه لا يصلي في هذا المسجد ما يقول. في المسجد من المصلية هذا إليه يؤدي فيه صلاة أخرى ثم يسمع أن المسجد الثالث يأتي آخر بهذا إليه يؤدي فيه صلاة ثانية يكون أدي الصلاة بعض الأحيان خلال النهضات المكسرة هذا ليس تتمع المسجد. المسجد من لمشروع تمر المساجد الآن الإنسان لا أتى لغرب دخل المسجد ووجد من مصلو وهو قد صلى عادها معهم كانت ناجلة كمال الخديم. ومن أحرم بال. نتقدم لنا هذا في صلاة الجماعة هو بين كمان بين المسجد وأن المسجد يفضل إما بكثرة المصلين فيه وإما بقدم المسجد بقدم العبادة فيه. و وان بكاسه الجماعه و وان لاهليه الامام وكفاءته اذا لم يكن هناك مبادرات فاشكون ارقى افضل وبعضهم يقول يقدر ابعد افضل لادلك هذه الخطوات والذين قالوا الاكرام قالوا لأنه الذي يصلون به ليران من حولك ولأنك جار المسجد ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعه رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر وعن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة رواه الأثرم ورواه ابن ماجه ولفظه فليضف إليها اخرى وعنه مرفوعا من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة متفق عليه وإن أدرك أقلنا وظهر فقال أبو إسحاق ابن شاكر ينوي جمعة لئلا تخالفني لئلا تخالف نيته نية إمامه ثم يبني عليها ظهرا لأنهما فرض من وقت واحد قاله في الكافي هذا دراهم وقول بان بماذا تدرك بها الصلاة صلاة الجمعة الجزء الذي اذا ادركته تكون مدركا للجمعه واذا لم تدركه لا تكون مدركا لها قد تقدم لنا ان من شروط الجمعة الوقت وان عند الجمهور ان الوقت انما يدخل بالزوال وعند الحنابله في أنه يذهب يدخل وقت صلاة العيد وشروطها أو من المقيمين شروطها تقدم عن خطبة تقدم خطبتين ولكن هذا شرط في صحة الدنيا وكان هذا اما الانسان فرد فانه قد يفوته جزءا كبيرا من الخطمتين او قد يفوته الخطمتان او قد يفوته مع الخطمتين بعض من الصلاه تفوته ركعه وقد تفوته ركعتان غير لم يدرك شيئا من الخطمتين ولا من الركعتين يعني يعتد به ما حصل على جمعة ولا عد مدركان لجمعة يعتد به هذا هو القول الصحيح الممنون به ان من جاء والإمام قد رفع من الركوع فطكرة الثانية وصلاة الجمعة وداخل بعده فانه لا يعتد بها جمعة وأما إذا أدرك منها ركعة كاملة بإدراك الزكوع من الركعة الثانيه وما بعده فإنه يعد مدركا لها جمعة يعدها جمعة يضيف إليها ركعة أخرى وتكون جمعة فالجمعة ركعة وتسقط عن الخطرة الحاصل أن من أدرك من الجمعة ركعة فإنه يتمها جمعة أحرم مع الإمام في وقتها وصلنا معه على الأقل ركرة لتنبير المدركة لها والعقلات قيمة أزول فإذا لم يدرك إلا أقل من فكثير من العلماء يقولون تصح جمعه منه إذا ادرك الامام بعد قضعه من الفكوة ادرك اخر الصلاه يعني ادرك الرفع والسجلتين والجلسه بينهما والتشهد فيقولون يتم جمعه دليلهم يقول قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاتموا ما ادركتم فصلوا وما فاتكم قال قالوا الذي فاته فالركعتان اللتان صلى هما قبله الامام فياتي بركعته فهو الفقض فيقضي بركعته ولا ياتي بارضه واما دليل صنامله في انه لا يعتد بها جمعه فهذا الحديث الذي فيه الاعتداد بمن فاتته ركعه من أدرك ركعه ولم ينكر من فأته ركعتان فدل على مفهومهم دل على أن فوات ركعتين ليس كذلك لا يكون له جمعة هذه دلالة مفهوم وأما من حيث المعنى فإن الذي ما أدرك صبتين ولا أدرك ركعتينين ما أنرك شيئاً من مسمى الجمعه به. الحاصل اننا نقول على المذهب كيف يفعل من جاءه الإمام وقد رفع من ركعه الاولى يقولون تصح منهم جمعه بشرطين الشرط الاول النيه والشرط الثاني دخول الوقت كيف دخول الوقت لو مثلا أنه صلى الجمعة قبل الزواج أرنا لهم جاء انسان وهو قد رفع النعكات الثانية في قبل أن تزول الشمس دخل معه هل تصح من ظهرا؟ ما تصح لأنه ما دخل واقتها هل تصح من هو ما تصح لأنهم هذا كشيء به ما أدرك إلا ما بعد بكون هذا على أنها دخل وتبقى الظهر في بذنة يصليها إذا دخل وقتها أنه إذا كان قد دخل وقتها قد زالت الشمس ويبقى زوال دخل وقت الظهر فانه يدخل بنية الظهر ينوي أنها ظهر ثم اذا سلم الإمام ياتي بأربع هذا هو القول المشهور لكن اختيار ابن شاق الله وهو من بقايا الحنابله انه ينوي جمعه حتى لا تختلف نيتهم مع نية الإمام الامام اجمل يكمل جمعه فيقول المامون كذلك ينوي جمعه لا يخالفه من نية. لكن اذا سلم قام بنية ظهر قال نيته بعد ما يغارق امامه واستقبل صلاة اربع ركعات ظهرا وهذا من المشاق الله خرصا منه على اتفاق النيه ولكن هذا من تشدد الوقهة في أمر النية وكأنهم أحدوا ذلك من الكتب الشابعية الذين يتشددون ويحتفظون احتراضات في أمر النية الفقهة ومن المذاهب الأخرى أخذوا تلك النسائل وجعلوها في مذاهبهم وصوروا لها هذه الصور وعلى كل حال فطول الجمهور هو أسر أنه يدخل بنية الظهر اذا تحقق ويسألت إجراك بكم من أمر مجمع عليكم أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا النسبة إذا أتى ولا يعلم أن هذه ركعة ثانيه على أساس دخل صحيح هذا قد يقع هذا قد يقع أن تأتي والإمام رفع رأسه من الركعه الثانية و انها أنها الاولى الأولى تقول فاتت لي ركعة يبقى ركعة فسوف أدخل معهم بنية أنها جمعة في هذه الحال تدخل بنية أنها جمعة ولكن جلس للتشهد تحققت أنها ظهر النهر فاتت كم وأنك ما شيئا فمن حين تحققك تقل بنية فتدعلها ظهر وتكلم معنا سلامي الله. شيخنا رجح أن تسمع اللي يجي بعد هو. أو لا. إذا نحن نفتيء لأن لا يعتدوا بها جمعة هم يصليها ظهره لا أدري ذكر وذلك من خوف الحديث الذي ذكر ولكوني ما أنا شيئا يعتد. وأقل وأقل سنتي. لكن قلنا من المأثور سجل المعلم هذا القصايد. فسرت السجنة بأنها ركعة وقيم إن رواية روية بالمعنى لأن أكثر الأحاديث ركعة من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر يعني روية عن عدة من الصحابة بالأفض ركعة فتحمل السجنة على أنها ركعة هو لسه. لسه. وأقل سنه بعدها ركعتان لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه وأكثرها ست لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات رواه الجماعة إلا البخاري فالمجموع ست ركعات ركعتان من فعله وأربع من أمره قاله في القواعد وهذا هي سنة السنة يوم الجمعة النهار لا نكرهه سنة راتبة قبل صلاة الجمعة لكن يتمد هي كونها ليس لها راتبة قبلها على عدم النقل إن هو لم ينقل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبلها ركعتين او اربعا او غيرها ما نقل من فعله لذلك قال ليس لها راتبه قبلها ولكن قد ورد من امره أو من ارشاده في قوله اذا تطهر العبد اغتسل العبد يوم الجمعه ثم اتى المسجد فصلى ما كتب له ثم خاصه الى اخره قوله صلى ما كتب له يدل على ان ذلك وقت شرع فيها الصلاه التي هي النفل وايضا فان ما قبل الزوال هو من ارتضى وتقدم لنا أن صلاة الله سنة مؤكدة وذرورية فيها هذه تدل على أفضليتها فإذا من جاء قبل أن يجلس يأتي الخطيب وأهدى ان يصلي أربعا أو ستا أو ثمانيا أو أكثر أو أقل فله اجر كبير له اجر بقدر عمله واما من جاء متأخرا فانه يقتصر على تحيه المسجد ولا يجلس قبلها دليله قصه سليك وقف عليه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس قطع الخطبة وآمره من صلاة ركعتين وأن يتجوز بهما يعني يوجز ويختصرهما من خفيفهما فهذا دليل على أنها تشرح تحية المسجد حتى حالة الخطبة وإذا كانت كذلك فإنها في حالة ما قبل الخطبه آتك وأما السنة بعدها فسمعنا هذا الحديث أن أقل النهدي بعدها ركعتان رؤية مجرد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة من فعله وهو من قوله أنه كان يصلي أنه يحث على صلاة أربع بعد الجمعة فلما حث على أربع وصلى ركعتين جمع أربع العلمين بينهما قالوا أربع ست كيف يحميه ان الوران انه اذا بالبيت يعني ركعتين اذا كل جائز الامر فيه سواء سواء صلّها ببيته او في البستر. يعني لو ان يصليها بالبيت اربع او في البستك لهو ستة في البيتها او اربعاً ولا يصليها في المستكة يا طلاب هذا التحديد ما كنا سننزل قراءه سوره الكاذب في, في فجرها لحديث ابي سعيد الرواه البيهقي وان يقرا في فجرها السجدة الثانية نص عليه لانه عليه السلام كان يفعله متفق عليه وتكره مداومته عليهما لالا يظن انها مفضله بسجدة قاله احمد وقال جماعه لالا يظن الوجود يمكن انه يحس لكسل او مرعاس ان يحب ان لا يأتي الامام اللو قد فحرك حركة يزول عنه الكسل والمعاس وفيها لك له قصد الحسن لا باش وانه الافضل ان يسردها يسردها ثم يجلس يقرأ وينتضر الامام وهذا ايضا انه ارسل احد يعني كونهم إذا أذن المؤذن قاموا فاذن ما يجوز يعني سيما الأذان الذي عند المنذر واما في مكه والمدينه تشاهدونه يصلون بركتين بعد الاذان الاول ولكن الخطيب هناك ما يجعل بين الاذان والخطبه الاذان الاول والخطبه فالأذان الثاني إلا دقيقتان ثانية أو ثلاث دقائق نعتبر أن المعذنين أحقوا فإن شرعية الأذان الأول لإعلام الناس بقول نصلاح حتى يتأحهم وكل الحاضرين يرقون لجملةهم هذا الأذان الأول ويعندون هاتين غاكاتين وربما جاء الخطيبوهم لم يقبوهن هذا الأذان لا أصل وينعم قال نعم بحديث بين كل اذانين صلاه المقصود بالاذانين ان اذنوا والاقامه هنا ذكر سنيه قراءه سورتك الكهف دليله حديثا مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من قرا سوره الكهف يوم الجمعه مد له ارتد له نورا الى السماء ما ومعشبه ذلك ولكن في الحديث ضعف ولما كان هذه السورة يعني ورد في فضل قراءة أولها وآخرها فدلة ذكرها من كثير بأول تفسيرها كان لها هذه الميزة فاصل من الحديث الذي ورد في قراءتها من جمعه ذكر كثير في هو تفسير سورة الكهف وأشار إليه الفقهار في هذا المنظر ولكنه فيه ضعف وذبهم يجبر الضعف ويقول إنه إن ضعفه مجدد يعمل به وبعضهم يقول نعمل به ولو كان ضعيفا لأنه ليس هو العندة لأن العندة فضل القراءة أو فضل القرآن مطلقا لا يكون ذلك يعني داخلا في التربيه وهنا قراءه سورتي السجنه وهل اتى على الانسان في فجر يوم الجمعه دليله من الصحيحين من حديث ابيهما له غيره من الصحابه انه صلى الله عليه وسلم كان يقراهما في فجر يوم الجمعه بل ذكره في بعض الروايات أنهم يدعون عليهما. ثم الظلم قالوا ليس الحكمة في قراءتهم السجدة كونه يسكد في سورة السجدة ولكن الحكمة ما اجتملت عليه من المبدأ ومن منتهى هذه امور المبداء والمعاد ومن من الوعد والوعيد فان كلا من السورتين اشتملت على امور المبداء والمعاد في قوله وفي سوره السيده الذي في اول المبدا خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام الى قوله وبدا خلق الانسان يلقين الى اخر الايات وَأَمَّا الْأَذْلَاءُ الْعَالِمُونَ فَالْقَانِهِ وَرَتَبَ أَذْلَمُ الْمُجْرِمُونَ لَكِسُرُ رَأْسَهُمْ إِلَى أَخِيرِ الْآيَاتِ الْعَظِيمَةِ وَأَمَّا الَّذِي وَأَمَّا الَّذِي الْعَيْدُ تَفِيهِ الْذِّكْرِ وَعِيدِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَعِيدِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يُقَالُ هِيَ غَلَطَةُ عَلَى مَنْ وعيد اهل النار بقوله وان الذين هسقوا انما واهل النار الى اخرها وهكذا في سوره هذا على الانسان الذين كرهوا المداومه عليهما سمعتم انهم علنوا بعلتهم بعضهم قال لان لا يعتقد الناس ان قراءه السجله واحده وهذا اعتقاد فاسد في كثير من القرى أن هذه الصلاة يعني صلاة الصبح لا بد فيها بسجدة سجدة الأرض إذا قرأ سورة فيها سجد قالوا سجد وصلنا وسجد لماذا من نهتم لو قرأ سورة إنشكاق مثلاً على أقرأ بسم ربك وسجد حصل عندهم من وهذا اعتقاده الخاطر بل إن شرعت شرعة السورتاني لأمور المبدأ والمعاد كما ترى وذلك لأن يوم الجمعه حصل فيه أمر المبدأ يعني بدء الخلق كان في يوم الجمعه حلق آدم كما أرد في حديثه يخلك آدم وهي تقوم الساعة من كذلك التهليل الثاني بالكراهة لكراهة المداومة باعتقال الوجود يبدأ <تصفيق> خلق الإنسان المبدأ يعني ما بدأ الإنسان الذي أحسن كل شيء خلقه هو بدأ خلق الإنسان الاعتقاد الثاني هو المحذور الثاني الذي حاجر من المداعمة لأجله فاعتقاب العامة وجوب هاتين السورتين في هذه الصلاة ومن تركهما اعتبروه مخلا بواجب وظلوا ربما ظنوا مطلعا صلاته وهذا اعتقاب خاطر فنحصل انه يكتر من قراءتهما في الشهر مرتين ثلاثا ويتركونا بعد كل جمعتين او ثلاث جمع حتى يحيي هذه السنة والسنة أن ان يقرأ السورتين كاملتين وليس جدا الاقتصار سنن ان يكتفى على احداهما رايتوا كثيرا من الائمه يقتسمون على سوره يقتسمونها جراته ويقومه الثانيه يقرأون السوره الثانيه ويقسمونها على وهذا خلاف السنه فإن أراد العمل بالسنة فليقرأهما كاملته وقد يقول بعضهم إن لهيها طول إن ما يتحملون ليقولوا هذا خطأ كيف يتحملها الصحابة وللتحملوا أطول منها ولا نتحملها نحن وكيف كانت سميتها سنة سميتها مشروعة طول هذه القرون ولم يقل أحد ذيها طول لا اعرف انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك ورقة انك تكون طويلة وفيها انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول أنا تقول ما تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك اللهم صل الله على محمد وعلى ال وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية لأنها من شعائر الاسلام الظاهره ولانه صلى الله عليه وسلم داوم عليها لحظه هل الحمد لله والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجابوا صلاه العيدين واتبعهما لصلاه الجمعه لأن الجمعة عيد الاسبوع والعيدين عيد سنوي عيد السنة وذكروا في تعريف العيد انه مستقف من العود والتكفر لأنه يتكرر كل عام وأما المراد به شرعا فانه اسم لكل ما يعود ويتكرم بعود السنة او الشهر او الأسبوع من الاجتماع العام هكذا عرفه شيخ الاسلام وغيره ولكن يظهر أنه انه يحصل مع الاجتماع فرح وسرور وانبساط ولهذا يهنئ الناس بعضهم بعضا بالاعياد ويتبادلون السلام والتحية مما يدل على انه يحصل به فرح ولهذا يسمون ايام, أيام أعياد ولكن يظهر أن الغيد بالنسبة إلى كل مسلم أنه اليوم الذي يفرح ذي فيه بنيل عبادة أو طاعة أو نحوها ينقل عن بعض الصوفيه أنهم يجعلون كل يوم لا يعصون الله فيه يسمونه عيدا وينقل عن الشبلي وهو من قصطوفية القدامى قوله في نظم له أريدي مقيما أعيد الناس منصرف صرف والقلب مني عن اللذات من فارف ولقرينا لمالي منهما خلف والأنين وعينان جمرها يكف الشاهق طانه عيدي مقيم وعيد الناس له فارغ وان لا ان الناس يتجملون في الاعياد ويلبسون احسن الثياب عاده ولكن ليس ذلك ممنو ويوقن ايضا عن الشبل انه قال قالوا غدا عيد ماذا انت لابسه فقلت في العتشات الحبه جرعا ذقرا وصبرا هما ثوبان تحتهما قلب يرى فهل الاعياد والامراء الى اخره ولا شك ان الناس يسررونه أيام الأعياضي ويظهرون هذا الاندساط والسرور لكن ينبغي أن يظهر عليهم أيضا آثار الحزن أحيانا فاشتهر عن بعض السلف أنه رأى قوما يضحكونه يوم عيد عيد فطر فقال إن كان هؤلاء قبيل منهم فما هذا فعل الشاكرين وإن لم يكن قبيل منهم فما هذا فعل الخائفين وذلك لأن كثيرا من السلف يظهر عليهم الحزن يوم الأعياد ويقولون إننا أمرنا بعبادات وصيام وقد أكلناه فلا ندري هل قبل منا أم لا فنحن خائفون ورؤيا بعضهم يمكي في ليلة عيد فعاتب هولامه بعضهم فانشد قوله بحرمة غربتي كم للصدود الا تعرف علي ألا تجود سرور العيد قد عم النواحي وحزني في البياد لا يبيد لإن كنت اقترفت خلال سوء فعدني في الهواء أن لا أعود ذكر ذلك كله ابن رجب في وظائف رمضان كما تقرؤون ولقى لها عنه من كتب في الوظائف فهذا سبب تسمية هذه الأيام اعياده وذكر بعضهم أيضا حكمة حكمة هي شرعية هذه الأعياد وذلك لأن بعضا من الجهلة بعض من الجهلة يزعمون أن شرعية العيد بعد رمضان فرحا بانهصاله وسرور بتقضي ايامه وكانهم استثقلوا ايام رمضان وتقاولوها فلما انقضوا فرحوا بنهايته وفرحوا واظهروا هذا العيد فرحا بمفارقته ولكن هذا فعله او هذا اعتقاده وقليل الإيمان وقليل الرغبة والاحتساب العلماء وأهل المعرفة بالله يقولون إن هذا العيد يشدع ننهره بإكمال هذه الأعمال وذلك أننا أذرنا في رمضان بأعمال امرنا بالصيام وبالقيام وبالقراءه وبالاذكار فاذا من الله علينا ووفقنا واعاننا على ذلك كله فاكملناه كما ينبغي كان من شكر الله ان نظهر الفرح والسرور لتوفيقه لنا ويكون هذا اليوم يوم شكر ويوم تنائم هذا هو سبب شرعيه هذا العيد بعد رمضان بقي ان تقول فما مناسبة عيد الاضحى يقول هو ايضا كذلك وذلك لان الناس في نضحته او في ايامه اما ان يؤدوا عملا شريفا وهو الحج والعمره في الموسم واما ان يشاركوا الحجاج في شيء من الاعمال التي يعملونها فاهل البلاد المقيمين في ايام الحج في بلاد نائيه يتقربون في عشر الحجه بالصيام بصيامتك الايام الشريفه وبالصدقه وبالذكر وبالتسليح وباظهار التكبير في الاسواق ونحوها التكبير المطلق وكذلك يتقربون في ايام الاعياد بذبح النسك الذي هو الاضافه ونحوها فهم يعملون اعمالا فاذا جاء ذلك اليوم الذي اتم فيه اخوانهم مناسكهم في شرع أن يأتوا بهذا العيد الذي هو يوم فرح وسرور بل إلا اليوم الذي قبله هو الأيام الثلاثة التي بعده تسمى أيضا اعياده وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفه ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب يعني أيام التشريق جاء لها عيده وذلك لأنه في تلك الايام ياكلون من هديهم او من اضافيهم فله ان يصوموا كماله ان يصوموا يوم العيد فعرفنا انه ان شرعيته لاجل فرحنا باكمال اخوتنا مناسكهم وفرحنا ايضا بإكمالنا ما يسر الله لنا من صيام من في تلك الايام وذكر وقراءه وما اشبه ذلك وفرحنا بما شرع الله لنا من الاضاحي والهدايا ونحو ذلك فيكون هذا فرحا مناسبا وقته من ابن غيره وغيره أنها ان اركان الإسلام جيل لها عياده فبعد الصلوات كل اسبوع العيد وهو يوم الجمعه واثبت ان كل ما اكملنا سبعه ايام صلينا